فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 إِ اللهَّه بِكُلِّ شيءَيئ عَليم لَم تَررائِنَ الذين نُهُ عَن إ جثَُّ يَعودونَ لِم نُهُعَن وَيَتَنَ جَوونَ بالِالإِثْمِ وَعُودُانِ وَماصَةِ الررسُول وَإِلَ جَاءوكَ حَيكَ بِماَا لَ يُحَيكَ بِهَِّ وَيَقُونَ فيِي أَفُثم لَ لاَا يُعَذبُونَ اللهَّهُ بِماَا نَقُول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 إن مَنْ نَّجى منِنَ الشَّيطان يَحْذُنا الذيَّذينَ آمنوا وَلَسَ بقِّهِمْ سَيْئًا إِلَّا بإِلنِ الله وَوعلَ الله فَلْيتََكنِ الْ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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا وَغِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَلِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لَهُ كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 124. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 125. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأدلين 126. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تَجد قوممي يُؤمنِنونَ بالِاللهَّهِ وَيومآخرِ ي وَُّونَ منَنْ حد اللهه رَسُونَ يوُّونَ م مننْ حَّ الللهه رَسُولهُ وَلَ كانَوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أَوْ أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كَتَبَ في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه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 وليخذي الفاسقين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 الَم تَرَ إلى اِلَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَيَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَ لَهُمْ وَلا إِ صَرُهُمْ لانَّ الأدِبََةَُّ لا يُصَرون لاأَْتُمْ أَشَدّ رَحْبَةَ فيِي صُدُورِهِم منِن الله ذَكَ ب بأنهم قَوْم لا يَفطَون لا يقَاتونَكمم جميعًا إللاا فيِي قُرَمُ حصَّنَةٍ أَوْمِ وَر إجد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 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَزْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ, أصحاب الجنة هُمُ الْفَائِذُونَ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 سماواتِ وَالْأَرض وَوهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمنِ الرَّحيم يا أيهََّينَ آمَنُ لاَا تتقِدُعَد وَد وَكمْ أوليا ةُقُونَ إليهِ بالِالمَوَدَّةِ وَقد كَفروا بما جأكُم منِن الحَقّ يخرج نرسُولإَّكم أن تُؤمنِنوا بالله رَبّك إن كنتُم خجم جدًا في سبيلي إن كنتم خجم ددًا في سبيلي وَبغ عملضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وعلسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة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 مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تعدون إلى عالمين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 صائرون من الله ومن التجاره والله خير بسم الله الرحمن الرحيم الى جا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 بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبعا على قلوبهم فهم لا يفقمون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبهم مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم وعات لهم الله أما يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن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 وَآفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ أَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا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 والَّ ل خَلَقَكُمْ فَنِكُم كَافِ رووَ مِكُم مُؤمنِ واللهُ بِنَا تَعنلونَ لَق الشَّماواتِ وَالأَْضَِحَبِّ وَصَورَكُمْ فَأَحسَ نَ صورَكُم وَإِلَيْهِ المُصيل ِعلمم ماَا في الشَّنواتِ والالأَرمِ وَيعلمم مَا تُسِونَ وَماَا تُهِنُون واللَّهُ عَليمُون بذاتِ الصّدون أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَأَىٰ لِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير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 يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكلموا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَنَايُوا قَشُ حَلَفَ سِفَاؤُؤلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةٍ الله اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ بِهُمْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ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 وإسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحبن وأولاة الأحمال أجلهن أن يوعن حملهن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 يَقُوْ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتَ حَمْلٍ فَسَأُشْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يُوضِعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله لا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبين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 بسم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك كتب غي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمنكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأْ بِهِ قَالَتْ لَمَّا أَنبأك هذا قال نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِذْ تَجُوبًا إِلَى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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها كَتُبَ إِلَى لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تجزون ما نصوحا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم عنكم سيئاتكم ويدخلكم الجنات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 على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط وَكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ بِخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِنِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ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 وصدقت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صدق الله ل